بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا روحا اليقومه ان انذر قومك أن أنذر قومك يغفر لكم يا بهم واستغشوا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا ألم وَاجْعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نَوْرًا وَاجْعَلَ الشَّمْسَ تِرَاجًا وَاللَّهُ هَنْبَتَكُمْ تسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عطرني واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكفا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجوه ولا سواع ولا تذرن والذو ولا تعو ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثير ودخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا ولا يلدوا إلا فاجرا كسارا رب اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات, وللمؤمنين والمؤمنات ولا